سلام هي حتى مطلع الفجر لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة سلام هي حتى مطلع الفجر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 حتى تأتيهم البينة سلام هي حتى مطلع الفجر لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة سلام هي حتى مطلع الفجر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 حتى تاتيهم البينه سلام هي حتى مطلع الفجر لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه سلام هي حتى مطلع الفجر